لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ومن يطع الله ورسوله فالائك مع الذين انعم الله عليهم فالائك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين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 وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُسْرِعَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْنَا إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنْ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ لَيَقُولَنَّ مَا كُنَّا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ وَكَتَتْ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ